فضيلة الشيخ عطية صقر. وهل الدعاء آداب يجب أن يلتزم بها المسلم في دعائه؟ جاء في كتاب الأزكار للنووي نقلا عن الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن آداب الدعاء عشرة. الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة. وثلث الأثير من الليل ووقت الاسحار الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره الرابع خفض الصوت بين المخافة والجهر الخامس ألا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء السادس التضرع والخشوع والرهبة كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا السابع ان يجزم بالطلب ويوقن بالاجابه ويصدق رجائه فيها يقول سفيان ابن عيينه لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه فان الله تعالى اجاب شر المخلوقين وهو ابليس إذ قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين الثامن أن يلح في الدعاء وأن يكرره ثلاثا ولا يستبطئ الإجابة التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى أي وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والثناء عليه وأن يختمه بذلك العاشر التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى والله أعلم